الاب والابن والراحل فؤاد شاهي ناحيه الامين من قناه المحاضرات الكبرى مدير الاندلس من عبد العزيز بالقاهره راسلكم عذره لحضراتكم بعض المعظم الانباء في الثالث وموضوعها دروس الفتور الروحي الأربعاء 25 يوليو 1985 ميلاديه مع تحيات اتحاد المكتبات الصوتيه بالكنيسة المعلقة بالمصر القديمه وشعر المكتبات الصوتيه الرب يجعل هذه التأمنات صلب ضرفة لنفسنا ومجدل لإسمه والترنوش امين ان يكون حارا في الروح والرسول في روميا 12 بيقول حارين في الروح حارين في الروح يعني المفروض الانسان يكون مشتعل في حياته الروحيه منتهد بمعنى ربنا حرارته الروحيه تزداد يوما بعد يوم ولا تتوقف اتلاقه لكن عمليا ما بيحصل في شبه ربنا بيحب ان الانسان يكون خارج سرور ونفس ربنا قيل عنه انه هو نار اكله ولما ارسل روحه القدوس على التلاميذ ارسله كالمثله من نار علشان يكون الانسان حار في الروح فوار الروح القدس لما ينزل كالفنا من نار علشان الانسان يبقى حار في الروح لكن بيثقل ان الانسان بيفقد حرارته وبيبي ربنا يعذب ويقوله عندي عليك انك انت تركت محدثتي الاولى فلماذا يحدث ان الانسان بيفطر في حياته الروحيه انا كلمتكم كتير في الموضوع ده واريد ان اكلمكم باسلوب اخر في غالبيته يكون هبوطا من الحب الى الروتين هبوط من الحب الى الروتين او هبوط من الروح الى العقلانيه او هبوط من فضائل الروح الى فضائل الجسد او هبوط من مخبت الله او من الانشغال بالله الى الانشغال بالناس او الانشغال بالذات مع اشلاب اخر ازاي يعني سلامنا يعني انسان يدخل في حياة ربنا بكل حرارة يريد ان يتوب يريد ان يفكرت الله اكثر يريد ان ينمو يوما بعد يوم وناشي في الحرارة سيخدوه يعملوه خادم ولما يصل الى الخدمة يتحول الى العقلاني الدرس والتأمل والافكار والمعلومات والمراجع والكتب ويتحول من روح الى عقل مش كل كده وشيء فشيء يقرأ الكتاب المقدس لا يقرأه من اجل الروح انما من, من اجل العقل ولا يقرأه من اجل الاستفاده انما من اجل التعليم من اجل تحضير الظروف يفرح كثيرا اذا عرف معلومات جديدة وكان من قبل يفرح إذا دخل في حواهي جديد ويتحول الأمر من الحياة إلى العقلانية إلى الفكر يستطيع أن يقدم لك موضوعا داخما قويا عن الصلاة ولكنه لا يستطيع أن في قدر الله على الصلاة للاسلوب الذي يتحدث عنه ويتحول الى عقل الى دائره معارف الى خزانه معلومات الى فكر يقظ والروح لا هنا تخطر حياته الوحي ويصبح مجرد كلام الحياه ما فيش اذا اردت ان تعيش مع الله اهتم بالروح وليس بالعقلانيه اهتم بالقليل الذي تاخذه لكي تطبقه وليس بالكثير الذي تريد ان تسحم به عقلك ما الشيطان لما يلاقيه دخلت الطريق ربنا ما يقول لك ما تخش الشيطان لا يحب إطلاقا أن يكشف اوراقه مستعد أن يمشي معك في كل سكر تخش الكنيسة يقول لك معاك تقرا الكتاب المقدس يقول لك معاك وقرأت كتاب واحد بس نقرأه كتاب دخول الكنيسة واحد بس نخش نساعد دي طريق تستشار تخش الطريق ربنا يقول لك قوي خش إنه في المعرفه وفي الحكم تقرأ كتير اكتب وقدر ثم يتم مقاومتي خليك انا حظ هو حب صبر ويخليك تحفظ كتير وتقرا كتير ويبعدك عن التامل ففيما تقرا كثيرا ولا تتامل تزداد معرفه ولا تزداد روحا فيديو واحد يقول عندي تدريب روحي اقرا اصحاح كل يوم الصبح في العهد الجديد واصحاح كل يوم العصر او الليل في العهد الابيد ويقرا الاصحاحين ولا يستفيد آية واحده ولا تأمل واحدا ولا شيء يدخل الى قلبه من هنا تذكر حياتك؟ لأنه بيدور على الكميه مش بيدور على النوعين يريد تعمل لنفسك تدريه ليس من جهة الكمية تقرأها كل يوم إنما من جهة غذاء روحي يلهبك كل يوم ده اللي احنا عنديه نفس الوضع. اللي يحدث في القراءه بيحدث في الصلاه الاهتمام بالكميه وليس بالنوعيه لا بد اخلص عدد معين من المزامير وإلا ضمير لا يستريح سواء قلتها بروح او بغير روح اما على راي ماري اسحاق قال ان وقعت في هذا الاشكال كل لنفسك أنا ما وقفت أمام الله لكي أعد ألفاظا أنا ما وقفت أمام الله لإيه؟ لكي أعد ألفاظا أنا أعد الصلم أصلي عن إيه بالروح زي ما قال أحد الآباء في الصلاة اللي بالروح قال ومن خلاوة الكلمة في افواههم ما كانوا يشاؤون ان يتركوها لكي ينشغلوا بلفظة اخرى نعنوا واحد وقت يصل كده وان يا رب لم ملكوتك لم يأتي ملكوتك وسرح فيها شرحان مقدسة في ملكوت الله في قلب وملكوت الله في العالم وملكوت الله في الناس ويمكن يكون بكى في صلاةه من أجل الناس الذين لم يصل إليهم الملكوت ومن أجل التعوب التي لم يصل إليها الملكوت ومن أجل قلب الذي لم يصل إليه الملكوت ومن أجل فكر الذي لم يصل إليه الملكوت وإن شغل بالحكاية دي ونشد أيث قبل الجزي ومن حلاوة الكلمة في أكواههم لم يشاءوا أن يسركوها لكي ينشغلوا بكلمة أخرى لكن انت إذا حاول أن تخرج من الروحانية إلى المعرفة إلى العقلانية من النوعية إلى الفنية يبقى ضيعت روحك وصلاةك تبقى في فطور أنا متسيع لكثير جدا من أسباب الفطور ما اتكلمنا عن أسباب الفطور لكن لعل من اسباب الفطور الذات ذات عايز تشعر بذاتك في العباده بتاعتك مش عايز تشعر بربنا عايز تشعر بذاتك ذاتك انا بعرف اصلي انا بقول كذا مظبوط انا بصلي الصلوات كلها انا كل يوم اقرا كذا اسحاق انا أنا انا انا راحت الحكايه لكن ما بتتحسي كيف تطلب الله وتجده في صلاتك في حياتك وازاي تتنفع بيه لا وازاي ذاتك ترضى عن ذاتها او الناس يرضون عنها انسان بيفقد روحانيته ويفقد حرارته لانه جاي انشغل بالناس عن ربنا زمان كان بيشتغل من اجل الله واحد دلوقتي لازم نعمل الحكايه دي علشان ابقى قدوة ولازم نعمل الحكايه دي أحسن ابقى عثر وما ابغاش كده احسن يقولوا علي ولازم اعمل حاجه عشان يقولوا الحكايه ده كيف يرضى الناس عنه او كيف يساعد عن مصلي او كيف يقدم لهم امثولة ويقدم لهم نموذجا ويصبح ممثل امام الناس وروحيات متيشة يهلق تعليق الناس على تصرفاته وجايز يغير مبادك في الحياة من حجل كلام الناس ان قالوا عن التدقيق بتاعه ان ده مش تدقيق بعقد يبطل تدقيق حتى يقول عليه معانا ان قالوا على الحرص بتاعه ان التصرف يبطل حرص احسن من التصرف انسان بيمشي على حسب هوى الناس وربنا بقى جامد لكي تبعد عن الفتور فليكن الله كل شيء في حياتك ما جاتك موجوده ولا الناس موجودين انا عايز اتمتع بربنا شويه يقولوا علي زي ما يقولوا يقولولك الكتب حولتك الى الهزيان يابو لك اقلهم يا نعيش في الهزيان شويه ونتمتع بها لكن مش نبطل علشان الناس بيقولوا كده على رأي راهة الجيش كان نزل مرة من المرات وبقى اسقف لمدينة وبعدين قضيه أحوال شخصية بتاع الزواب وصلاة بينظرها ك ف... كان بيدفق في الكلام مع الواحدة الست دي اللي جايه تقول له القدو فبصت له كده وقالت هذا الشيخ مواشقف فأل لها هل تعلمين يا امرأة كم سنة قضيتها في البرية لكي اقتني هذا الوشواج لقد قضيت خمسين سنة لكي اقتني هذا الوشواج فهل تريدين ان اتركوا من اجلك وتركوا الاسعوبية وراحوا الليل؟ نقوله مواش واسم مواش لك احنا من نجعل كلام الناس لو دخلت كلام الناس مش هتنفيه تكون ماسك حياتك الروحيه ويقولك ناس عايزينك من البيت ورحمه شوار وانت قاعد في حياتك روحيه مبسوط لكن اكراما للناس تخرج انت مبسوط من حياتك روحيه تعليقات الناس عليك بيخلوك تسيبها فبتروح ما بطلت حياتك عايز تعيش مع ربنا بلا فطور عيش في حياة الحب الالهي إن عشت في الحب لا تفطر وان عشت في غير الحب لا بد ان تفطر في يوم من الايام لازم نفس عدم الحب هو فطور صلي بحب ولو وجهك المتين وبس برج بيقول اقول خمس كلمات بفهم أحسن من عشر ثلاث كلمة بالإنسان هو عايز يسمع بربنا ولو بخمس كلمات أما الشكليات فهي اللي بتضيع الإنسان في حياته الروحية بسأوضع لها بس الشكليات كذا مضمون كذا صلاة امتناع عن الصوم بطريقة فلانية انقطاع لحد الساعة فلانية ما كلش الأكل فلاني صدقوني كثير من الناس ينحذرون من فضائل الروح إلى فضائل الجسد يعني فضائل الجسد فضائل الجسد يعني يأخذ شكليات وتصوم بشرفيات انقطع للساعة السلامية ولو أدى الأمر إن أنا في الكل أنقطع للساعة ولو أدى الأمر إني أكون سعباة ومعرف وما ومعرفش اصلي هارد نفسي عشريك بدون صلاة وبدون قرايه وافضل منقطع لحد الشعر واللي يجري يجري وبعدين ينقصع لحد الشعر وروحه لم تستفد شيئا وروحه لم تستفد شيئا وفي إنسان يمشي ويقول له احبك يا رب قوتي انا هاصوم على اد مامسه الدين من قوه واذا حورتش بالاسد هقاوم على قدر ما تعطيني من مقاومتي ولكن لا اجعل الصوم هو هدفي انما اجعل المحدثة أنت انت هي هدفي الثوم جميل جدا اذا سلك فيه الانسان روحانيا وليس بطريقه انسانيه شخص يقول كل الصوم اللي عنده اصناف ياكلها واصناف لا ياكلها كل الصوم اللي عنده شاعه ينقطع اليها او لا ينقطع كل الصوم اللي عنده ان حارب نفسه من الصمت الفلاني وفاكر ان مجرد هذا الحرمان هو اللي هيدخله الملكوت وجايز يكون حارب نفسه عن الصمت ده ومتع نفسه في حاجات تانيه ومنها تعب ورب ضهره يقول له يقول له فترك انا هحاربك في الصمت ده اللي انت ممتنع عنه قوي لا انا هخليك تعيش في بحروحه من المجد الباطل ومن الرضا على الناس بانك ممتنع عن الصمت ده ومش هحاربك فيه ولكن هوقعك في شهوات هذا عددها لا تنجح وبعدين يلاقي حياته فاترة مع انه بيصوم للغروب كل يوم وحياته فاسرة ما أدو ما بيكونش كذا الجزة طوله العمر وحياته فاسرة ما انه بيضرب كذا مطمس اليوم ومحاسب وحياته... طيب إيه اللي راية مش هو ده دل... مش هو ده دور عايز حياتك مجرد قيود جزانية عارفين القيود الجزانية بمين عاش فيها الكتب والفريسيون وبولس الرسول لما بيحكي حياته زمان وهو فريسي بيقول على حسب مذهب ديانتنا الابيض كنت فريسي يعني كنت بديع على نفسي اخر شديد كفريسي وعاش في الناموس ولم نوصله الناموس وكان هؤلاء الفريسيون يهتمون بالشكل لعله يصلون صلواتهم يحملون الناس أحمالا عشرة الحم لا يستطيعونهم أن يحركوها بأصابعهم ودخلوا في الشكليات وتركوا الروح من الداخل وكانت حياتهم بعيدة عن الضرب أما أنت فأسلك في حياة الحب الالهي حب ربنا بكل قوتك حب ربنا بكل قوتك واقعد عن الشكليات وشوف حياتك بتنمو في انت الغريب انا ممكن احط لك عشرين سبب للفطور لكن المهم في السبب اللي انت بيجيبلك لك الفطور ايه غير في اسباب بيجيب فطور لغيرك وفي سبب انت بالذات بيدخل منه الفطور الى نظرة هو ده اللي تخلي بالك منه هو ده اللي تخلي بالك منه تخرج من الحب الى الروتين الروتين يعني القيود اللي انت بتحطه نظام محدد في انواع العبادة المختلفة لا يتحرك خيب شعرك ما يهمش فيه حب أو مخص حب لكن المهم فيه هذا النظام زي إنسان مثلا راضع في ذهنه أنه هو يصحب شبه في, في, في الساعة 5 قبل من يوم ويصلي في الواصل فمن سوء حظه من محاربات الشياطين عين من الواصل التغيرين ويصبح في الساعة لعشر. او خمسة وخمسة والأهدي يصنب فريحي يأهد عادي يتكلمه يا هذا مش مهين ورشت الواجد يصنبش يبتنب ان يصنب على ساعة على خمسة يتكون الشكاية ان يقول ما فيش خيب والواجده اديله عالقه اخليه ينام وارجع للصلاة ركع يشتموا يزعقوا يضربوا انهم يرجع الى ايه صلواته يقولوا اشكرك يا رب انك اعطيتني ان انفس قانون ابوكي في هذا اليوم وابعدت عن حروب الشياطين اللي هم العيال الصغيرين هو كده فكره ويستكره المناسب في السكر لا انت عمل حسابك هتصلي بتاعكم هتقوم وتصلي هي أخا من أخواتك صحي تكتب علينا أنا حبيبي يقول يقولك كذا كذا ترى به بأي حاجة لغاية لما يروح يوم تاني ضاعت منك عشر دقايق زي بعض تحتمل العشر دقايق وتتبقى من الخنفة وعشر ضاع منك الصلاة هذا اليوم قل عنه أنا النهاردة اقترب إلى الله بمحبه أخوة الصغير والصلاة دي في وقت تاني دون ان تفقد سلامك القلبي دون ان تفقد محبتك للآخرين دون ان تفقد محبتك لله دون ان تكون عبدا لناموس ولقيود وللمواعيد مش معناها الواحد يمشي كده بلا نظام لا يكون في نظام بس بقول اذا دخل الظروف مقاومة ممكن انك انت لا, لا تستعبد نفسك لهذا النظام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 اي عربية بتقف وقف تمشيها تنشيها الحرارة ماشي خليك دائما الحركة دائما الحركة ماشي باستمرار تتقدم الى قدام زي ما قال بولس الرسول اسعى لعلي يقدر اسعى نحو الغرض زي ما قال ارخده لكي تناهي خلي باستمرار عندك مبدأ التقدم في الحياة الروحية نبدأ النمو في حياتك الروحية إذا وقف نموك تعيشي فطور ليه في مية منعذب نقول أن من ضمن أسباب الفطور وقوف النمو أو نفس وقوف النمو هو فطور يقول الرسول صعب للسماء الثالثة ولسه عايز يتقدم إلى قدامه لان القدام بيجيله حركه تقول طيب خلاص انا همشي بالقدام في الاول استجد بمنصور واحد بقى بمنصورين بقى, بقى, بقى, بقى, بقى بثلاثه بقى بخمسه بقى بسبعه بقى باتنامسك انا اقصد بالقدام في العمق وليس في الطول بالعمق وليس في الطول القدام في عمق صلواتك مش في مقدار طول صلواتك القدام ال... في عمق صومك مش في صوم صومك خصول قصوم صومك عقبه بعمق صومك بعمق صومك انك تنسى تجل نفسك في حاجة تنفع عنها في الاكل مش مجرد قانون عام لما تيجي انت تطبق على بس القانون عام انك ما تاكلش لحم مش ممكن اقول لك انت كده كره حرب باللحم لا ده انها حرب بحاجه تاني. وخليك تقع فيها مع عدم اكل اللحم تشقن هو اللي بيجي عليه زي يمكن لما يجوا يراقبوا الشيطان في مدرسه الشياطين ويدزلوا كورس او ريتريشن كورس ليه ييجوا قولوا له تعالي في ناس عندنا ما بيقولوش كذا وكذا وكذا اللي زي يقول تعملهم بالطريقه اللي زي دول ايه تعملهم بالطريقه او تشتكي لو عملت كذا بقيت صوام لا ابدا لا تصلي حربك في الاكل من انواع وطرق سبت بانواع وطرق سبت على راي احد الاباء اللي قال الذي ياكل لحمة بغير شهوه احسن من الذي ياكل عكس الشهوه ممكن يوقعك اي حاجه انا عايزك تكون انسان روحي بتعرف دماغي تعرف تحكم نفسك بالضبط نفسك بتجيلها الشهوه منين؟ من الاكل ولا من غير الاكل فانسان بتجيله الشهوه مثلا شهوه مناصب وزيت ما بياكلش لكم بيأكل ما من حفايه المناصب زيت إنسان ما بيجلوش الشهوه في الاكل وبيجيله الشهوه في الجيال. في المظهر في اللطف في الفخاء في, في حاجات زي كده هي الشهوه عنده كده في انسان ما بيقولوش الشهوه لا في مال ولا في جاه ولا في مناصب لكن بيجيبوا الشهوه في مديح الناس ويبقى موثوق اخر مجال ولا يصنع كلمه مديح والشيطان يقول له امتلع عن الأكل في اللحن زي ما انت عايز وانها جزيك سأجد بالمرضيح وبالكلام الباطل وبصيقة الناس وباحترام الناس وخليك المسوط مبسوط من جوه واخد حكي الشهوات وانت فاكر انك انت مبتستهيك الشيطان ده بجيحك عليك انت قوى تخلي الشيطان يضحك عليك امدر الى نفسك وقال انا هصوم. يعني ايه يعني همنع نفسي عن شهوته صحيح مش هاكل كذا او كذا لكن مش هو ده كل حاجه الحاجه الاساسيه انني امنع نفسي عما تشتهيه جايز يكون شهوه نفسك انك تتكلم عن فلان وفلان ودي تصير فلان وفلان بلذه في ناس لذتهم في الحياه مش ناس دي عندهم زي احسن من اكل اي صوت يقول لي لك شوكولاته ولا شيرت الناس ما بتاكلش الناس, الناس احسن من الشوكولاته انظر من اين سقطت وشد شوف انت وقعت شيء ايه السبب مش سبب الموضوع جميع الناس يمشي به الروتين، لا السبب اللي وقعها انت ازاي تقول لي وقعها نعمل ثاني ما مش ده جايب لي الا اقول لك اذا يبقى تجيبك الاول مش ان انت ما تفتحش بقك للغاشه ما تفتحش للكلام هو ده اللي مشيك مجهود هو ده الصوم الحقيقي على راي احدد اللي يشيل لما قال صوم اللسان خير من صوم الشم وصوم الفك داي من شونك تمسك نفسك, نفسك بس كويس اصل لما تمسك نفسك بالشكل ده بلا الحراره الروحيه ماشيه معاك وقعد تقاوم في أمراضك الروحيه وقعد تقاوم في ثقافاتك الروحيه وقعد تقاوم في اخطاءك الروحية وماشي في حراره كامله لانك عارف نحفظ بالضبط كثير من الناس يعيشوا فاكرين لانهم ماشيين في سخليات في انظمه في روتين وتركوا الحب ودخلوا في الروتين تركوا الحب ودخلوا في الروتين اصبح الصلاه عندهم هي طول الصلاه هي عدد المزامير هي مقدار الوقت الذي يصليه وليس مقدار العمق الذي يصلي به يبقى الانسان احلى يمشي عمق مش يمشي, يمشي بروح والانا يهمني في الصلاه عمق الصلاه يهمني رحمه الصلاه يهمني حراره الصلاه يهمني عنصر الايمان في الصلاه يهمني عنصر الخشوع في الصلاه يهمني عنصر الانشراح والاطمئنان في الصلاه يهمني عنصر الفهم في الصلاه يبقى ماشي كده مظبوط بشكلات فيها وبرضه وبرضو نقوم كل المزامين اللي استفلتهم وان عجزه عنده فشاية ان هو ماشي في هذا ما اسباب اللي بتخلي الانسان يفقد حركته ان هو بيقف نموه او بتوقف الحركة بتاعته لكن قلنا ايضا ان ينبغي ان يكون النمو نمو في العمر وليس نمو في الشكل نمو في العمر يعني ايه اللي اسمه نمو في الشكل تلاقي شخص من الاشخاص يقولك لك الروحانيه هي الاساس نعم العبادة الصلاة الصوم القراءة الاجتماعات الاعتراف التناوله به هي الوسائط الروحية وينمو في كل ده ولكن هناك نمو أعمق من هذا في وسط الاليه هذه الأسباب ينمو في صدر <تصفيق> القلب الداخلي. ينمو في الفرح بالرب ينمو في السلام الداخلي، ينمو في الوداع، ينمو في الأسراع ينمو في اللطف ينمو في إيمان ينمو في حريفة الله ينمو في ثمار الروح القدس وكل ما ينمو في كل هذا تبقى صلاة الحب صلاة الإيمان صلاة السوابات تكون كل الفضائل اللي نكتب فيها بهذا السقف كل من يقرأ الكتاب يستخرج منه هذه الاعماق مش مجرد بياخذ كلام بياخذ ما يوجد من ثمار الروح في الكتاب المقدس بياخذ من الكتاب المقدس كيف يعيش في حياة الفرح كيف يعيش في حياة الإخلاص كيف يعيش في حياة الإصرار كيف يعيش في حياة الإيمان جان اللي جان الناس لكن مش مجرد ما ده اللي بيخلي الانسان يحس حياة الروحية يقول لك حياتك الروحيه انا الحمد لله مني كل ازاي هذه الجدوى الروحي، صلوات الناس التمام عليها, علامة صحة طول عليها, علامة صحة عليها علامة صحة علامات صح التمام عليها علامات صح قراءات الناس التمام عليها علامات صح اجتماعات اعتراف وتناول هي دي الحياه الروحيه مخشره على كده وقلبك من جوه ايه ايه اعتمار الروح موجود في قلبك وتلاقي بيخل وبيحتج وبيزعج وبيصوم، وبيكس وبيكسانة وبيروح الاجتماعات وفي البيت اخر ساعة لانه لم نأخذ الفضائر الروحية انما دور على الظروفين وليس على الظروف دور على الجداول الروحيه السطحيه من بره وما دورش على العمل الجوانس اللي جوه القلب من روه جوه جوه قلبك بينزل ازاي ايه مشاعرك من جوه ايه مشاعرك من جوه زي واحد بيسافر يروح الرهبان يقول انا هنام في الدرجات بتاع اثاريشا اتطور رقم رقم وبعدين مستدج في الوحده وبعدين يحطط الزفامس الأسريع وبعدين راح خبث لقليتهم وبعدين في لمغارة وبعدين راح لا مغارة له وبعدين سايح من السواح والمقياس كله على حد وخلصص على كده طب العمل القلب اللي بنا ونخاوص القلب اللي بنا جاهد ايش تاني يقول له هده اعتقاهم هده اعتقاهم تتكم بالله الليل واصحى انا معاه انا اسيبه بنوم تايه عايش في ظلم واخش معاه دول بي. بيقوله خش في الحج وقال حد على الباب اعرفه تربيه كويس تربيه انت ليه تربي الناس انا مش فاهم يعني تربي الناس شيء بده دور على جسمه طب وبعدين وبعدين ديه ديه لطبيب دخلوا السخريات ويسيب الاستطلاع ويسيب الهدوء ويسيب الوداعه يسيب انسحاق الفكر يسيب, يسيب حياه التوبه يهتم بالسكون الخارجي ولا يهتم بالسكون الداخلي سكون النفس وسكون الفكر وسكون المشاعر والهدوء اللي بيروح وده خرج وفي كل مره يقول انت اللي لديك الحق لك لا ده, ده اللي ما يجيش الواحد يحب شيء اللي يكفر لا خرج من الحب الى الروتين، وخرج, وخرج من الروح الى كتكليات وخرج من الروحيات الى العقلانيات الى الجهدانيات الى كل هذه الامور مجتمع معنا وضع تارات الروحية تقول لي فاتر فاتر أصبت فليك قعد وصلي وصوم وإقرأ كله لكن اهتمت قلبك أولا من منها جارب الحياة ما زال ربني يقولك يا ابني اعطيني قلبك اعطيني قلبك أثناء الصلب اعطيني قلبك أثناء الإراية اعطيني قلبك أثناء الصوم، اعطيني قلبك أثناء الاشترك الروحيه اعطيني قلبك اثناء, أثناء كل ممارسة تمارسه نحن لا نهاجل لا القراءة ولا الصيام ولا الصلاه والعادة لكن نريد ان تكون باسلوب روحي نريد ان تكون من القلب من جوه مش مجرد انك انت بتعمل كشف حساب تقدمه ربنا ربنا في كشف الحساب بيشوف قلبك تقول يا رب ما صليت تقول لك اسلام قد قلبك كان نشي هو ذا اللي نريد يا رب ما قررتك تجايد اثناء القراءة قلبك كان نشي يا ربنا سمت أسمع توم القلبك المشي جزيزي أنا عايز قلبك أنا عايز قلبك تشتر إذا تركت قلبك ودخلت في التسليات أريد سيبك تضيع روحك تضل وحفوحك موضوع الشطور في موضوع صويل ونسلم بالأمور بعدا من الأذكرة وإجابتها فقد درست البابا شنوده الثالث. نكون مستعدين في كل. سؤال يقول ما الفرق بين التفسير والتأمل؟ أرض مثال للتفسير. التفسير معناها أنه اللي بيشوف ايه معنى الآية ده اسمه التفسير ودي اللي كانوا بيسموها عند الانتسين مدرسه التفسير الحرفي يعني ايه معنى الآية؟ كل خلصت على كده هاجبلكوا مثال نيجي في سلسله الامثال اللي موجوده في الاصحاح الاول من انجيل مكه يقول ان السيد المسيح في سلسله الانساب بتاعته انه هو من مجد داود من جثه شابه في التفسير جثه شابه عليه امرأة صورية الحسي وان تزوجها داود بعد خطيه وموجود السلام ده في العهد الجديد لما نيجي التأمل بقول ليه ذكرت هذه المرأة الخاطئة وربنا ليه بيورينا انه مثل طبيعتنا خاطئة لكي يصحرنا منها وإزاي إن ربنا قبل إن نتدخل في الأنشاب هذه الاسماء القاطئة لكي لا يستخر أحد بأصله ولا يتكبر وأيضا لكي لا يستخر اليهود ولا يتكبرون بأنهم أولاد إبراهيم وإن مجرد ذكر هؤلاء النص والشاططات أطلقي شكرة عن قبول الشاططين إذا تابوا وعلى إنهم يخشوا في الملكوت وممكن الإنسان يسرح في التوبة وفي قبول ربنا ويلقي نفسه دخل في التامل ويجعل دعوة بالتفسير إن الآية معناها كذا المثال آخر للفرق بين التفسير والتامل يجي انسان يقرأ الآية اللي بتقول انا سوداء وجميله يا بنات اورشليم فيقول ان تفسرها المكانية في الامحمد بتشبه بالسوداء التي لا تاريخ لها لا عهود لا مواعيد لا شريعة لا انبياء لا آباء فهي لا تاريخ روحي فتعتبر سؤلاء ولكنها جميلة لأن الرب قبل هؤلاء الذين أسوا من الأمم ومنحهم الإيمان ومنحهم رضوية الكنيسة وتبقى تفسير الآية على فدخل يا بنات أورسلين يعني يا كنيسة اليهود ما تستخريش علي أنا وإن كنت بلا آباء وبلا انبياء وبلا شريعة وبلا عبود وبلا وصايه لكن ربنا اختاره اهنا ويبقى تفسير الايه وخمس اما اذا دخلنا في التامل فالانسان جايز يطبق هذا الامر على نفسه وجايز يخش في تاملات لا حصر لها من جهه سوداء وجميله واتذكر اننا جئتكم محدثين أو ثلاثه عن هذه الايه في التاملات الروحيه التي فيها سؤال, سؤال هل جاء السيد المسيح لخلاص جسد الإنسان فقط ام لخلاص جسد وروحه لماذا ذهب السيد المسيح الى الجحيم ذلك كما قلت إسر فينا ترهب ومتحان لهو تعقيد من الكريات ومتحين كل شجرة الله طبعا المشجوب أسئلة تمتحان وإلا عايزة كم وراء الشيد المسيح جاء لخلاص الإنسان كله جسد وروحه لدليل من الجسد يقوم من الأموال لكي يتحد بالروح في القيامه العامه ولكي يخلص مع روح في القيامه العامه فخلاص الجسد هو خلاصه من الفساد وانه يبقى جسد نوراني ويبقى جسد روحاني ويبقى جسد غير معرض للنهجه وحاجاتها القديمه وافراس الروح طبعا في تتمتع بالله ثم حبته وباشرته الى اخر هذا الكلام والايات كلها موجوده لماذا ذهب المسيح الى الجحيم لكي يبشر الذين رقدوا على رجاء